فسمعوا لها شهيقه وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما أ ل ق ي فيها فوج س أ ل ه م خزنتها أ ل م ي أ ت ك م نذير قالوا بلى قد جاء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 أ م امنتم من في السماء ان يغسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أ و ل م يروا الى الطير فوقهم صار و ي ق ب ض ما يمسكهن إ ل ا الرحمن إ ن ه بكل شيء بصير أ م ن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن